يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فمسمن فكتبوا بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل له وفليم للولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِنلَّ يَكُونَ رَجُ لَنِ فَرَجُلُ وَمْرَاءَتَانِ مِمَّ تَضَوونَ مِنَ الشُّ عََدَ إِأَنْ تَظِلل إِحدَُ مَا فَتُ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 ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن يرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوا واشهد اذا تباعدتم ولا يظلم وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ والله بكل شيء عليم